وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بِالْحُسْنَى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إِذَا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لنا للآخرة وَالْأُولَى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها بها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في مد في عمد ممدده